لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب عند نزول المطر تخفض الحدود القصوى للسرعة بـ 20 في الساعة بالطرقات وبالطرقات السيارة بيذي الطريق السرعة القصوى المسموح بها هي 70 كيلومتر في الساعة